نبض الشوارع يا جصيدي طال نيلك بالصدود والعناد والقضية ما تحمل لا عناد ولا صدود هات راسك وزدي أكتب والحبر دم الفؤاد في زمان الظلجيتك والصبر جاء لا حدود يا قصيدي طال للك والصدود ذوب والقضية ما تحمل لا عناد ولا صدود هات راسك والحبر دم الفؤاد في زمان الظلجيتك والصبر جاء حدود كشف وجه الحقيقة وابتدى العلم الوكاد والشواهد للمشاهد ما تبيقوا الشهود يا عرب شفت جنين الغارقة وسط النفاد يا عرب شفت وشفت عرب داد جند اليهود وارع حركات حتى الجماد مسجيات فوق الأرض بلا قبور ولا لعبور اليهود الله عليهم بالصفاح وبالهجا نطلب الله بالركوع وندعي الله في السجود ينتقم للشعب لا من يدينا الاضطهاد ينزل الله فوقهم منزل على عادو وثمود استباحونا وعاثوا في حرمنا بالفساد ما لقوا فينا رجال تردع ظلم تذون يقتلون الشيخ العزل والطفل وسط المهاد والبلابل والحمايم والبراعم والورود بين صرخات الثكانة حدنا ولا عملنا مرحلة ذل هوان ما حصل من عصر عاد بل فعل نمشي نزول وغيرنا يمشي صعود ما تبعنا ابن الوليد وناتبعنا بالزياد لا احتذينا في صلاح ولا صناديد الجدود يا فلسطين الحبيبة ما لنا غير الحداد والعباد يرف الحناجر والدمع فوق الخدود الصراحة والحقيقة يورك بالهم قال والله إنا في سجون واسعات بلا قيود في زمن قهر الرجال وبعدهم ما في المزاد يالله فرجها علينا يا غفور يا ودود الفتاة المستعدة ونراس لو تشب النار نكسر في عيون الذلعون ارحمونا يا جماعة ما بقى فيها اجتهاد اسمعوا نفض الشوارع كل فعلوا له هدوء للحدث نبوت حسام للخطا كبوت زوان فرحة طالت وقالت ما لخيمتكم عمور الصبايا بالحرارة عيرا وخاف <تصفيق> حرضنا للجهاد ودعنا للخلوط الصبايا والحرارة عيرنا في البراد. حرضنا للجهاد ودعنا للخلوط شفت آيات العروس ترت الآيات الجهاد أخرستهم بنت لا خرس بالشجاع والصمود واتبعتها عند ليب وراحت أشلاها سمات في ثرى ارض والصواعد والصواعق يا حماه الدار صرتوا للوسايد والرقاد والبنات فجر اجسادهن مثل الاسور والله انا لابسين بالملامات السوال يوم نخضع بالمذله للخنازير القرود سامعين وطايعين ضيعينا بنقيار حافظين للعمود هم يخونون العبود يا خسارتنا المريره نارنا صارت رماد 120 دوله ماتت صاد دول اليهود يا خسارتنا المريره نارنا صارت رماد واحد وعشرين دولة ما صاد دول اليهود يا خسارتنا المريره نارنا صارت روما واحد وعشرين دولة ما تصاد دول اليهود واحد دولة ما تصاد دول اليهود. عشرين دوله ما تصدوا اليهود.